أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباؤ